بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه أما بعد منار السبيل في شرح الدليل تعريف العلامه الفقيه ابراهيم ابن محمد ابن سالم بن ضويان يقرا عليكم عمرو البساطي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 ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامى وغالب نقل من مختصره ومن فروع ابن مفلح وقواعد بن رجب وغيرها من الكتب وقد افرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبدلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني وأسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوج فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج وإن بقيت بظهر الأرض منقاطعا فما على عرج في ذاك من حرج وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات وسميته منار السبيل في شرح الدليل وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه منقربا وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين إنه غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل أمر تيبان لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ذاهب البركه رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهوي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 فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرورة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وقيل تجب لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وحديثي رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي ونبيه إنسان اوحي إليه بشراء ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول وعلى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي أتباعه على دينه وقيل من تحرم عليه الصدقة قال ابن القيم وهو الصحيح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 ابن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومات بها في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومئتين وفضائله ومناقبه شهيرة بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت فيه الأحكام أحسن بيان والأحكام خمسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل التريح والإتقان من المتأخرين وسميته بدليل دليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين أنه أرحم الراحمين آمين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 وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة وقال أحمد جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجسة توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا فأما إذا خلت به فلا تقربنه وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبره. قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلاله انتهى وماء اشتد حظه أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب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 تغيره بالعود القماري هو قطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمازج الماء وكرهته خروجا من الخلاف قال في الشرح وفي معناهما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشارب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي رضي الله عنه وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة وماء لا يكره استعماله كماء البحر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 أن يبقى من درنه شيء والحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنه الكراه علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد تنعم به ذكره في المبنع وروى الدهر القطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يونث البرص رواه الدهر قطني وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك وعمر الأعثم وهو منكر الحديث ولأنه لو كره لأجل الضرر لم اختلف بقصد تشميسه وعدمه والمتغير بطول المكث. وهو الآجن قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى من سيرين وكذلك ما تغير في آنية الأضم والنحاس ونحوهما لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذم وهي تغير أوصف الماء عادة ولم يكونوا يات معها قاله في الشرح أو بالريح من نحو ميتة قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا أو بما يشق صون الماء عنه كطهل بنهورق شجر ما لم يوضع وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتمن ونحوهما لأنه لا يمكن صون الماء عنه قاله في الكافي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 النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء الثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم ويفتقر للنية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب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 وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجس شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبع مرات متفق عليه يدل على نجسته من غير تغير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضعة على الكثير جامعا بين الكل قاله في المنتقى أو كان كثيرا وتغير بها أحد اوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح حكاه ابن المنذر اجماعا فإن سال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر أي عاد إلى طهوريته والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض الفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفه معلومة المقدار قال ابن جرير رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئة والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمس قرب تقريبا والقربه مئة رطل بالعراقي والرطل العراقي تسعون مثقالة وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما أي القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه لحديث بئر بوضاعة السابق رواه أحمد وغيره وإن شك في كثرته فهو نجس لأن الأصل كونه دون القلتين ويشتبه اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة باب الآنية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر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 متفق عليهما وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية إنما المعصية استعمال الإناء ويباح إناء ضبب بضبة يسيره من الفضة الغير زينة لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري وانيه الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز وإهالة سانخة. رواه أحمد وتوضأ من مزادة مشركه وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهاره وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب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 والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية والريش مقيس عليه ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كريها إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخراق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي براجع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها فالانقاء بالحجر ونحوه أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لقول سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم والإنقاء بالماء عاود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها مرن ازواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله صحاها الترمذي فإن عكس كره نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث آنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث عائشة مرفوع. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد وأبو داود والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها ويحرم بروث العظم لحديث سلمان المتقدم وطعام ولو لبهيمه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافي كما لو تعد الخارج موضع عادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار نجاسة فيه بخلاف غيره ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فإنها تجزئ عن إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسه ولا تصحبها نجسة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 يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه وعن انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك حسنه الترمذي وعلى أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه ويكره في حال التخل استقبال الشمس والقمر تكريما لهم ومهب الريح لئلا ترد البول عليه والكلام نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه رواه مسلم والبور في إناء بلا حاجة نص عليه فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقائقة رواه أبو نهود وشق لأنها مساكن الجن لحديث قتالة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكرههم البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود وروي أن سعد بن عبارة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا ونار لأنه يورث السقم وذكر في الجعاية ورماد ولا يكره البول قائما لقول حديفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما رواه الجماعة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 لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشم فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه ويكفي ارخاء ذيله لقول مروان الأصفر أنا بن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء اما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك شيء يسترك فلا بأس به رواه أبو داود وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن ثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجة أو السوق رواه ابن ماجه وأن يلبث فوق قدر حاجته قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمل الكبد ويتولد منه الباسور انتهى وهو كشف للعورة بلا حاجة ورأى الترمذي عن ابن عمر مرفوع إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم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 ولا نعلم في استحبابه خلافا ولا نعلم احدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود إلا بعد الزوال للصائم فيكره لحديث علي مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي اخرجه البيهقي ولانه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ولانه أثر عباده مستطاب فلم تستحب إزالته كذام الشهداء ويسن له قبله بعود اليابس ويباح برصب لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم حسنه الترمذي ولم يصب السنة من نستاك بغير عود وقيل بلا بقدر ما يحصر من الإنقاء قال في الشرح وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا ويتأكد عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه متفق عليه وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا عند كل وضوء وقراءة تطييبا للفم لألا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه وانتباه بالنوم وعند تغير رائحة الفم لأن السواك شرع لتطييب الفم ولإزالة رائحته لحديث حديفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك متفق عليه وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما روى شريح ابن هاني إن قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم والمسجد أولى من المنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان لأنه مضينة تغير الفم ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا لأن عائشة رضي الله عنها لينت استواكر النبي صلى الله عليه وسلم فاستاهك فصل في سنن الفطرة ونحوها يسن حلق العانة ونتفو الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وخص الشارب وتقليم الأظافر ونتفو الإبط متفق عليه والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردوي وزاد وحرم وجهي على النار والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع بن سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى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 وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم القعن عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي أنه لا حج له ولا صلاه عند البلوغ وقبله أفضل لأنه أقرب إلى البرء ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة ينتهي أن مجلسنا هذا نلقاكم على خير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته